بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين وبعد علمنا في الدرس الماضي أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام طاهر مطهر وهو الطهور وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الذي اختلف اسمه أو استعمل في إزالة الحدث أما النوع الرابع فهو وهو القسم الرابع قال ماء نجس أي متنجس وهو قسمان أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين عندنا قاعدة بشكل عام أولا سنتكلم عن القلتين القلتين تكلموا عنها كثيرا في معياراتهم القديمة وربما لو أراد أن يطبقها الإنسان اليوم لا يجد وسيلة إلى ذلك لكننا نحن اليوم نستطيع أن نقول لو جئت بوعاء مكعب يعني طوله مثل عرضه مثل عمقه وكان كل طرف منه يساوي ستين سم فإنه يبلغ مقدار القلتين لا يضر أن يزيد عليها شيء أو أن ينقص منها شيء بحيث لا يسلب عنها هذه الكمية مثلا عندما تقول برميل يعني لو ناقص برميل إبريئين ثلاثة مثلها يفرق شيء؟ ما يفرق كذلك هذا الأمر بشكل عام إذا كان الماء دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسه غيرته أو لم تغيره صار الماء نجسا فوق القلتين هذا ما نريد أن نبحث فيه يعني وقعت نقطة بول واحدة في إناء دون القلتين عند ذلك تنجسه أما فوق القلتين فالماء إذا كان فوق القلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه يبقى على طهوريته أما بقية المائعات زيت ماء وردين ماء زهرين مهما كان كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه أما الماء فإن الإنسان لا يمكن أن يصون الماء ولذلك سهل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة هل لو كان عندك مئة ألف تنك من الزيت تشتري لها أوعية وتغطيها وتحفظها حفظا جيدا أما من الماء فإنك تترك الماء هكذا والله سبحانه وتعالى جعل فيه قوة التطهير قال القسم الرابع ماء نجس النجس أحيانا معنى أصله أنه نجس لا أصله طاهر ولكنه طرأ عليه شيء فنجسه لذلك شرح الشيخ هذه الكلمة بكلمه متنجس وهو قسماء أحدهما قليل يعني عندما نقول قليل دون القلتين وهو الذي حلت فيه نجاسة أي نجاسة كانت قد تدخل إليه ميتة كف ويسق صغيره صغير فتموت فيه قد يقع فيه بول قد يقع فيه غائط قد يصير أي شيء فيه من النجاسات كل ما نحكم عليه بالنجاسة إذا وقع فيه فإنه ينجسه لكن ننظر هل تغير الماء أو لم يتغير الماء تغير أو لم يتغير إذا كان قليلا فإننا نقول صار الماء متنجسا أي والحال أنه ماء دون القلتين ويستثنى من هذا القسم الميتة التي, لها التي لا دم لها سائل هذه عبارة كل الفقهاء يتكلمون فيها ما معناها الحيوانات على أقسام من هذه الحيوانات الصغيرة التي إذا مسكناها بأيدينا فقطعنا رأسها أو قطعنا أطرافها فإنه لا ينزل منها دم أضرب على ذلك المثل ذبابة نحلة زنبور ظلطة خنفسه أي شيء من هذه الحيوانات إذا قطعنا منها جزءا فهل ينزل منها الدم لا ينزل منها الدم ربما بعض الحيوانات مثلا موسي بقى من الممكن أن ينزل منها دم لكن الدم الذي فيها مكتسب ليس دما منها وإنما أخذته من الإنسان تمتص دم الإنسان ويبقى فيها لفترة يعتبر بالنسبة إليها غذاء أما هذا الحيوان الذي إذا قطعنا منه عضو ولم ينزل منه الدم عند قتله فإنه إذا وقع في الماء لوحده فإنه لا ينجس ولو كان الماء دون القلتين ولو كان الماء دون القلتين يعني يستيقظ الإنسان صباحا وقد وضع وعاء فيه ماء فوجد على صدح هذا الوعاء بعض الذباب أو بعض النحل الميت أو ما شاكل ذلك فإنه لو أراد أن يبعده وبعد ذلك يتوضأ ويصلي فوضوءه صحيح وغسله من ذلك الماء صحيح لكن ما هو الفرق الان لو جئنا إلى إنسان عنده بحر في البيت وتساقط عليها الذباب مثلا احيانا ممكن أن يستعمل بعض المبيدات الحشرية على الشجر في البيت فيتساقط عدد كبير في بحيره البيت هو ساقط لوحدها تساقطت لوحدها لو جاء فجمع هذا الذباب الموجود على سطح الأرض جمعه ثم طرحه في الماء مع أنه لا ينجسه صار الآن منجسا له إذا وقع لوحده فإن الإسلام يعفو عنه وإذا قام الإنسان بوضعه فيه عند ذلك لا يسمح بذلك الأمر ويعتبر قد نجس ذلك الماء ويستثنى من هذا القسم الميت. التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه إن لم تطرح فيه فإن طرحت فيه نجسته إن لم تطرح فيه ولم تغيره وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف هذه النجاسه النجاسة أيضا التي لا يدركها الطرف معفوا عنها يعني لو نظرنا إليها ربما حملتها بعض الحيوانات ومع ذلك نحن لا نراها في أعيننا أضرب مثالا بسيطا على ذلك لو كنت تمشي في الطريق ثم وجدت حيوانا يعني كالحيوانات التي يحمل الناس عليها من الحمير وأمثالها يبول في الطريق لكن البول سيصبح له رذاذ هكذا ينتقل عمينا وشمالا القريب منه لا يراه ولا يدركه لكن لو كانت الشمس ساطعة وأنت من بعيد فإنك تدرك كيف هذه الأشياء البسيطة جدا تنتقل وربما تصيب ثوب إنسان يمر في الطريق هو لا يراها لو وضع يده على ثوبه والتلمس الثوب فلا يجد رطوبة هل يعتبر هذا الثوب تلوث بهذه النجاسة التي لا يدركها الطرف لا لا يعتبر متنجس ولو أنت رأيته المهم أنه لم يصل إلى درجة الرطوبة عبارة عن رذاب لولا الشمس لم يرى في العين من قبل الآخرين لا من قبله ومع ذلك مد يده فلم يشعر بأي رطوبه انتقلت إلى ثوبه وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف فكل منها أو فكل منهما يعني الدم الميتة التي لا دم لها سائل والنجاسة التي لا يدركها الطرف لا ينجس الماء بشكل عام عندنا قاعدة الماء في التنجيس حال قلته مثل المائعات الكثيرة في حال كثرتها يعني المائعات الكثيرة مهما كانت إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تتنجس والماء القليل إذا وقع فيه نجاسة لكن شرطه أن يكون دون القلتين فإنه ينجس قال الشيخ ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير هذه الأشياء الموجودة في المبسوطات مثلا اهل القرى يأتون إلى روث الحيوانات فيجمعونه ويجففونه وبعد ذلك ربما يخبزون عليه فما حكم ذلك الأمر فإن بخار النجاسة نجس بخار النجاسة نجس ولكننا إذا أولنا لهم شيئا على بعض المذاهب فإن الروث إذا كان من مأكول اللحم على مذهب الإمام مالك فإنه معفو عنه لماذا؟ لأن روث الحيوانات المأكولة اللحم وبولها ليس بنجس إذا كانت مأكولة اللحم عند الإمام مالك يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الناس أن يشرب بول الإبري تداويا لمرض كان فيه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أحدا بأن يتداوى بنجاسة هذه حجتهم مثلا الناس ربما يأتون فكانت هذه بقايا الحيوان بقايا الروث ربما تستعمل قد ذهب بعض العلماء مرة من دمشق إلى البادية فوجد امرأة تعجن عجينها فقامت من العجين وهي تنظر إلى نارها فأخذت شيئا من الروث ويدها مبلولة وبعد ذلك القته في التنور من أجل أن يعني تحمي ذلك التنو ثم عادت إلى وعاء فأدخلت يدها فيه فغسلته ثم عادت إلى عجينها وهكذا كررت هذا الأمر عندنا هذا العجين صار نجسا والنار لا تطهره ولكن حتى لا نغلط على الناس فهؤلاء الماء عندهم قليل وحمل الناس على مذهب من المذاهب أولى بكثير من تغليظ تغليظهم نحن نقول إن شعر مثلا إن الشعر الموجود على الجلد هو إذا كان الجلد من ميتة هناك فرق إذا ذبحناها تسمى مذكّة وإذا ماتت لوحدها تسمى ميتة وهنا فرق كبير إذا ذبحنا شاتا فإن الجلد الذي نستخرجه منها طاهر والصوف الذي عليه أو الشعر أو الوبر ايضا طاهر لكن إذا ماتت موتا فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ماتت شات لأحد زوجاته هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها فقاموا مثلا بسلخها وانتفعوا بالجلد لكن الصوف هنا نجس الشعر نجس لو كان من معز الوبر لو كان من جمل نجس لكن احيانا بعد الدباغة يبقى في أطراف الجلد شعيرات صغيرة هذه معفوا عنها الكرش يؤكل ولكن الآن ربما تجد عند الرواسين هذا الكرش نظيف جدا لكن لو قامت امراه في البيت فغسلته غسلا طبيعيا فانه لا بد ان يبقى بعض الأشياء ربما لونها لا يتغير الآن المواد الكيماويه تزيل هذه الأشياء اما سابقا لا بد ان يبقى طرف من أطراف كرش الخروف مثلا فيه شيء من السواد مثلا لا يزول هذا الشيء الباقي معفو عنه أيضا معفو عنه هنالك شيء لو وقعت أثناء الحلب مثلا بعرة أو شعرة فيها نجاسة مثلا والأفضل أن المرأة التي تريد أو الرجل أن يحلب شاة أو بقرة ماذا يفعل؟ ينظف ضرعها وبعد ذلك مهما حاولوا إذا ضاق الأمر التسع لا بد من نزول شيء من الوسخ ولذلك كلما أردت أن تصفي الحليب بطريقة ترى بعض الشوائب فيه وإذا أردت أن ترى أكثر من ذلك فاذهب إلى شركة الألبان فإنك ترى مجموعة كبيرة كل يوم بمقدار برميل من دم وروث وشعر وبعر قد انفصل من هذا الحليب كله وهذا دليل قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا مع ذلك هذا يخرج عن طريق تصفيه معينة آلية خرج هذا الأمر أيضا هذا القليل الذي وقع في الحليب هل ينجس الحليب؟ لابد أن نذكر هذا في المعفوة أيضا هناك بعض الأشياء كانت تستعمل في بلاد مصر مثلا وهو ما يسمى بالخبز المقمر ولكنه له علاقة ببعض نجاسات الحيوانات من الروث فإنهم يجعلونه على نوع من الصخر أو من الصاج لكن هذا إنما يصعد عليه بعض بخار النجاسة أيضا عندنا قاعدة عامة كل شيء يشق أن نحترز عنه في حياتنا ولا يمكن أن يضبط ذلك فإن الإسلام عفى عنه ما جاء عليكم في الدين من حرج إذن القسم الرابع أشار إليه بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير يسيرا أو كثيرا التغير كما قلنا إما أن يكون بمجاور وإما أن يكون بمخالط فإذا تغير أو تغير قليلا نعم فهذا هو النوع الذي لا يصح به التطهير ما هما القلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما والرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم إذا أردت أن تبحث اليوم عن الدينار والدينار كم ينقسم إلى درهم؟ ثم تعرف وزن الدرهم وهذا شيء يعني صعب وربما يختلف وزن الماء من مكان إلى آخر بحسب وزنه النوعي خفته وثقله ملوحته وحلاوته كل ذلك يختلف نبقى على الحجم ارتفاع ستين سنتيمتر عمق ستين سنتيمتر عرض يعني طول وعرض وعمق ستين بستين بستين وهذا أهون الأشياء عندنا قسم الخامس ليس من الأقسام والواقع أحد الأقسام الخمسة قد يكون كل واحد من هذه الأقسام الخمسة وننظر إلى الماء المغصوب إنسان يريد أن يتوضأ فدخل إلى إنسان قد جمع شيئا من الماء فأخذ منه إداوته وهو لا يشعر ربما هذا يفعله بعض الناس دون أن يشعر واحد أخذ بدون صغير وربما كان في عرفات وضعه على باب خيمته جاء إنسان آخر فتوضأ منه ما حكم هذا الوضوء؟ هذا الوضوء صحيح لكنه حرام صحيح من جهة أنه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صحيح لكنه حرام لأنه استعمل ماء هذا الماء غير ماذون فيه أو كان هذا الماء مسبلا للشرب؟ واحد حاطط بالرادي على باب محله وجعل سبيل وجعل ذلك صدقة على روح مثلا يعني والديه مثلا عمل صالح كالذي يقف في المسجد شيئا فكلما صلى على هذه سجاد إنسان وقد تبرع فيها فإنه ثوابه دائما لا ينقفع وهذا يريد أيضا أن يجعل ثوابا لنفسه يسقي الناس لو كما ورد في الأثر أن سيدنا جبريل لو كان في الأرض لعمل سقاء يسقي الناس الماء نعم فيأتي إنسان إلى هذه البراد في الطريق هذا ما محصور ماذا فعل في توضع طيب يا أخي هذا للشرب ليس للوضوء فما حكم الوضوء في هذا حكم الوضوء فيه حرام مع أنه صحيح حرام من جهة حرام باستعمال الماء المخصص للشرب هذا يعني اننا نريد أن نفرق فيسأل بعض الناس ما حكم الماء الموجود في المساجد الماء في المساجد على أقسام إذا كان الماء من نعمة الله تبارك وتعالى مما يأتينا من عين الفيجه مثلا كدمشق مشق ولا أحد يدفع ثمنا قيمة لهذا الماء وهذه هبة من الله تبارك وتعالى فدخل إنسان إلى المسجد وأخرج من المسجد قليلا من الماء أو كثيرا فإنه لا يحاسب على ذلك لان أصل الماء مباح والموقوف شرط الوقف أن يبقى ثابتا أن لا تذهب عينه يعني أنا اوقف حجر الآن ببني في مسجد يبقى مئات السنين هذا الحجر للمسجد صحيح لا تذهب عينه لكن هل أوقف شمعة؟ اليوم وقفت بكرة خلصت الشمع هل أوقف زيتان؟ لا أوقف زيتا من أجل السراج مثلا هذه الأشياء التي تنتهي عينها لا توقف لكن احيانا يوجد بعض الماء إذا ذهبت إلى ريف دمشق فالماء لا يسطح للشرب ويسطح للاستعمال فيأتي بعض الناس ويشتري ماء يضعه في براد الماء هذا وقد خصصه من أجل أن يشرب المصلون منه فقط فهل يجوز لشوار المسيدي لو صاحب دكان خارج المسجد أن يدخل فيملأ إبريق شاي من أجل أن يشرب الشاي من ماء الشرب حرام لأن هذا الماء لمن مخصص دفع ثمنه بعض وقال هذا الماء مسبل ليس موقوف كما قلت يسمى هذا الماء مسبب للشرب ولذلك تختلف الأحكام قد يقول بعض الناس والله فلان قال لنا هذا وفلان قال لنا ما هو الفرق ما بين الأمرين هذا الماء يأتي وراءه ما مجانا أما ذلك الماء مدفوع ثمنه وقد جعل ذلك الثمن صاحبه من أجل أن يشرب منه المصلون في المسجد ربما اتضحت هذه المسألة نعم قال فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ يعني عندنا المطهرات عدة أشياء أول شيء من المطهرات الماء وقد قسمنا الماء إلى أقسامه الأربعة عندنا شيء آخر يطهر النجس ولكن عن طريق الدباغ ماتت شاتل كما قلنا قبل قليل ونريد أن ننتفع بجلدها جلدها الآن ميتة ليس كل جلد ميتة ينتفع به في الأصل في جلود لا يمكن الانتفاع منها مطلقا كجلد الكلب وجلد الخنزير أصله نجس كالذي يريد أن يأتي إلى بعرة فيغسلها يغسلها, يغسلها يغسلها ماذا يحدث فيها تطهر هي نجسة في الأصل وهذا أيضا جلد الكلب والخنزير لا يطهر بأي حال من الأحوال أما عندنا جلود الميتة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم كيف تطهر الوسيلة إلى طهارتها بالدباغ نعم. قد يقول قائل هل تطهر من ظاهرها أم من وجهها وخلفها أم من أصلها يعني الجلد له سماكه وله سطح ظاهر وله باطن وله سماك الشيء عندما نطلقه عندما تدبغ تطهر بالكامل لأن الإنسان لو حولها إلى ثوب فلبس هذا الثوب وجعله على كتفه بعد الدبغ وصلى به كستره جلد مثلا وقد دبغت من جلد ميتتين فهل يصلي فيها ولو كان إماما ولو كان إماما سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم يعني كالبقر والغنم والإبري إلى غير ذلك وغيره بعض الناس غير ماكول اللحم مثلا جاءوا إلى ثعلب فأخذوا منه جلده فما حكمه إذا أخذوا ذلك الجلد ودبغوا يصبح طاهرا يصبح طاهر الخلاف بعد ذلك في الصوف الموجود عليه أو في الشعر أو في الوبر ما حكمه عند الإمام الشافعي هذه الأشياء الثانية المتعلقة بالجلد لا علاقة لها بالطهارة تبقى على نجاستها عند الإمام أبي حنيفة يكون الصوف والوبر تبعا للجلد طيب. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف لبعض الناس يأتي إلى جلد تأتي امرأة في البيت وتجعل عليه قليلا من الملح بعد ذلك لا يعني تخرج رائحته لكنه تراه قاسيا هكذا السؤال هنا لو وضع عليه الماء من جديد هل يتغير رائحته أم لا تتغير رائحته لكن الدباغ الحقيقيه كيف تكون نأتي بشيء حريف ما معنى حريف نعم هذا الشيء الحريف يعني فيه لذع في اللسان كيف لو وضعت مثلا مثل حمض الليمون على لسانك كيف يلذع هذا اللسان كذلك نأتي بشيء كالعفص أو زرق الحمام أو أي شيء من الأشياء التي تستعمل بالدبغ شبه قرز كذا هذه الأشياء كثيرة هم يعرفونها فإذا جاءوا ووضعوها على الجلد فإنها تأتي إلى ما بقي من اللحم والدهن وأي شيء عليه فتتاكل معه وبعد ذلك لا تبقي منه شيء ثم يأتي هذا الدباغ بقطعة وحديدة فيكشط ما عليه فلا يبقى شيء من هذه الزهومات التي عليه ويعود الجلد بعد ذلك طاهرا لكن عند الإمام الشافعي يوجد شيء هذا الحريف الذي وضعه هل هو طاهر أو نجيس احتمال أن يكون طاهرا الشب مثلا طاهرا لكن زرق الحمام نجس يكفي قالوا بعضهم قاد باعتباره من الأشياء المبتلى بها معفو عنه وفي قول اخر أنه يكفينا أن نسكب عليه قليلا من الماء عند ذلك يصبح طاهرا إذا قال تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة ماكول اللحم وغيره وكيفية الدبغي أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدبغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كان الفقهاء يتصورون في فقه كان تصوري سابقا إذا كانوا لا يعرفون شيئا كانوا يجعلون له احتمالات مثلا كلب نزى على شات فحملت هذه الشات من الكلب جدلا هكذا فخرج ولد، هذا الولد ما حكمه يعني الاب كلب والأم شاد علماء الطب اليوم يقولون هذا لا ينعقد الله سبحانه وتعالى جعل الحيوانات على أقساب ليس كل الحيوانات ينعقد منها شيء يعني مثلا لو وطئ الإنسان بهيمه وهذا حرام ويعاقب فيه كمعاقبه الزاني مثلا أو يعز أقوال عند الإمام الشافعي رضي الله عنه هل تحمل الحمارة من الإنسان مثلا أو كلبة من إنسان أو كلب امرأة من كلب أو كذا لا هذا تبين أنه لا يقع الحمل فالله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان يتناسب مع الحيوان الآخر لكن العلماء كانوا لا يعرفون هذا طبا وجدل لو حدثا فما حكمه ننظر هل أحد الابوين نجس فالحيوان المتولد منهما نجس وإذا كان سواء كان أبا أو كان أما أو كان كلاهما نجس فالنتيجة تكون نجسة وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهرين فلا يطهر بالدباغ لماذا؟ لأنه سرت إليه النجاسة من أحد أطرافه إذا كان هذا حكم الجلد فما حكم عظم الميتة وما حكم شعر الميتة قال وعظم الميتة وشعرها نجس وهذا نحن نعلم هنالك شيء تحله الحياة وهنالك شيء لا تحله الحياة مثلا هذا الصوف وهذا الشعر إذا حلقناه في حال الحياة وكان من مأكول اللحم ما حكمه الأصل كل جزء في الحياة منفصل حكمه حكم الميتة تماما ولكن الصوف والوبر والشعر الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها فأحله لنا في حال هذه الحياة لكن الحكم فيها عند الموت خذ ما شئت من الصوف من الشات ولكن إذا ماتت بغير ذكاة شرعية دائما أؤكد الموت قسمان الذكاة الشرعية صارت حكمها حلال ما في خلاف الصوف والجلد وكل شيء لكن إذا ماتت موتا لا بحياته يعني لا يحل أكل لحمها عند ذلك صوفها وشعرها نجيس ومعنى نجس أنه لا يحرم استعماله لو جعلناه في فراش وجعلنا بين الفراش والنوم حائل عند ذلك يمكن استعماله أما لو صنعنا منه ثوبا ولبسناه فكأننا نحمل نجاسه في ذلك الأمر كذلك العظم ما حكم العظم عظمون ميتة قد يأتي بعض, بعض اليوم يوجد كثير من استعمال العظام حتى في المواد الغذائية فهل يجوز إدخال عظام ميتة في المواد الغذائية هذه تسحق وتغلى ويستخرج منها بعض البروتينات والدسم حتى ما يجعل أحيانا ما يسمى ببعض السمون الموجودة فيها أو ربما يحول إلى أشياء تستعمل في الصابون وما شاكل ذلك إذا كانت ميتة أو كانت نجسة فهذه لا تحل عند الإمام الشافعي بحال من الأحوال، وكذا الميته أيضا نجسة وأريد بها الزائلة الحياة أن يعرف لنا الميتة الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية، أما إذا زالت حياتها بذكاة شرعية لا تسمى ميتا فلا يستثنى حين جنين المذكاة إذا خرج من بطنه ميتا من بطن أمه ميتا. لأن ذكاته في ذكات أمه يعني يقول عليه الصلاة والسلام ذكات الجنين ذكات أمه ذبحنا بقرة وبعد أن ذبحنا هذه البقرة وجدنا في بطنها عجلا صغيرا ميتا ما حكمه يؤكل, يؤكل ذبحنا شاتا فوجدنا خروفا صغيرا في بطنها يؤكل, يؤكل كذلك الجمال كذلك ذكات الجنين ذكات أمه يعني عندما ذكينا الأصل ذكينا الفرع فهذا يتبع أرأيت لو اشتريت شاتا أو بقرة وكان في بطنها حمل أليس هذا شراء تابعا ايضا الولد تابع لأمه الولد يكون تابعا لأمه كذا قال وكذا غيره من المستثنيات أما إذا خرج الولد حيا ومشى على الأرض شققنا البطن فخرج هذا العجل وصار يمشي ماذا نريد ان نفعل به إذا أردنا أن لا بد الآن من ذكاته فلو وقع ميتا بعد المشي ولم نذكه صار ميتا لأننا قصرنا في مسألة تذكيته وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الادمي يعني هنالك أشياء نحن نتكلم الآن عن المذكاء يوجد شيء مثل المذكاة تماما الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الحيوانات فقال وذللناها لهم أحيانا الجماد يشرد والبقرة تشرد ولا يستطيع أحد اللحوق بهذا الثوري أو بهذه البقرة أو بهذه الشاد فماذا نفعل؟ لو ألقينا عليها سهم من بعيد فوقعت أو أرسلنا عليها جارحة سقر فماذا فعل؟ واحد كان صياد وعنده سقر جاء السقر إلى جلد البقرة مثلا من ظهرها هكذا يفعل فشق الجلد لنفترض ووقف عليه ما حكمه؟ فماتت هذه البقرة أو ماتت هذه الشاد ما حكمها أو بهذا السهم نقول إن هذا الصيد بالنسبة للحيوان الذي شرد حكمه حكم الذبح تماما يحل أكله يحل أكله استثنى من من شعر الميتة قوله إلا الادمي يعني نحن إذا مات شعره يكون نجسا طيب بني آدم إذا مات شعره يكون نجسا لا، فإن شعره طاهر كميتته ما حكم ميتة ابن آدم طاهر ولذلك أيضا يكون الشعر أيضا طاهرا. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا نعم أما بالنسبة للكافر فالنجاسة عندنا معاشر الشافعية نجاسة اعتقاد إنما المشركون نجاس في اعتقادهم أما هل لو وضعنا يدنا على مشركين فهل نقول إن هذا المشرك نجاس وبعد ذلك نغسل أيدينا هذا لم يتفرد به إلا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى كذلك مثل الآدم أشياء نحن لا نعرفها كيف هي ولكننا نحكم عليها أيضا الجن والملائكة فاجسامها طاهرة نعم بعد ذلك قال الشيخ فصل في بيان ما يحرم استعماله من الاواني طبعا سنتكلم إن شاء الله في الغد عن هذا الفصل وسنبين أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بعدة معادن وعدة أحجار كريمة في هذه الحياة الدنيا سمح لنا كل شيء إلا شيء واحد نستعمله في النقد وهو الذهب والفضة فحرم علينا أن نستعمل الذهب والفضة في أوانينا وكذلك حرم علينا أن نقتني هذه الأواني هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل نتركه إلى الغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين